بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قضى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 وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ لَا مُصِغَ لَهُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتُونَ فقَِكَذَّغ بِالحَِّ لََّ جَأَهُمْ أَقَِكَ الزَّهُ بِالحَّلَ م جَ أَم فسَُ فَأتيم أَمبَؤمَا كانَُوا بِهِ يَْتَحزُول سَ فَ يَأتيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مَا لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم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 فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظَرُونَ وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأَمْرُ ثُمَّ لا